والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا هذا والدرس الثاني والخمسون من شرح الكتاب شاذ العرف في فن الصرف اسم الآلة اسم مصوب من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته فماشيخنا ها لما وقع الفعل بواسطته الآلة التي وقع بواسطته لهذا المثال يتضح المقال يا شيخنا قال اوزانه ثلاثه مفعال مفعل مفعله بكسر مين فيها كلمه مفتاح صح هو قال اسم مسوغ من مصدر ثلاثي لمفتحه يفتح فتحا أقول مفتاح يبقى مفتاح من مصدر الاسم الثلاثي من قال اسم مصوغ من مصر ثلاثي مصر ايه يبقى فاتح يفتح فتحا هنأخذ من فتحا اللي هو ايه مفتاح صح يا شخنا فهمها ولا هو اسم مصوغ يعني مفتاح ده اسم مصوغ يعني مشتق ومأخول من مصر ثلاثي من مصر ايه فاتاح ادي ثلاثي سطحا او المصدر خذ من فتحا مفتاح فهمت يا شيخنا طيب نشر نشر خذ من منشار خلاص يا شيخنا واضح طيب هو قل مفتاح ومنشار ده على وزن افعال طب مفعل زي نحلب وزي مبرد عارف المبرد ها وزي مشرب طيب كلمه مفعله مستر زيد مكنسة او مقرعة صح يا شيخنا او مصفاة وقيل ان الوزن الاخيره فرع فرع ما قبله فرع ايه يا شيخنا منفعال والاف يعني ومفعله هتبقى فرع منه الوزن الاخير اللي هو مفعله هو قلت ده فرع ما قبله يعني هو فرع عن مفعال عن مفال ومفعل يعني الوزن الاخير اللي هو يا شيخنا مفعله اللي على زي المكنسه ده فرع عن الوزنين السابقين خلاص يا مولانا فهم يا شيخنا المحشي يا شيخنا بيقول ايه اختلف في قياسيه اسم الاله فقال فريق المذار فيه على السماع وقال آخر هو ما في الأوزان الثلاثة لكثرتها وشهرتها يعني يمكنك على الرأي الثاني أن تقيس على هذه الأوزان خلاص ومعنى القياس يعني تقيس على ما قالته العرب الفريق الأول قال يقتصر فيه على السماع فما سمع يعني يحكى وما لم يسمع لا يحكى طيب وقد خرج عن القياس الفاظ منها مصعط طبعا مصعط على وزن مفعل صح؟ هذا الوزن ليس مذكورا في الأوزان الثلاثة يعني ليس مذكورا في مفعل ولا مفعل ولا مفعله قالوا اهو خرج عن القياس الفاظ منها ايه؟ مصعب اذا هذا, هذا الوزن يا شيخنا مسموع ولا قياسي؟ مسموع, مسموع فقط يعني وكذلك منخل طبعا معرفة المنخل ها وكذلك منصل وكذلك مدق ومدهن ومقحلة صح يا شيخنا و في اللي يقول يا شيخنا بيفصل الكلمات يا مولانا كلمه المنصل او المنصل ده ده السيف ماشي يا مولانا وكلمه اللي هو قال عليها محرضه المحرضة إناء الحرض إناءه الحرض بضمتين طيب ها؟ أيوة وقد أتى جامدا على أوزان شتى لا ضابط لها زي الفأس طبعا الفأس ده ليه جامد مولانا ليس مشتقا على أيوة كلمة القدوم السكين قالوا مجرد لا قدوم اي نعم قدوم مش قدوم هو المكتوبة هنا مضبوطة بالشكل قدوم على وزن فعول يعني. التقسيم الثالث للاسم من حيث كونه مذكرا او مؤنثا ماشي يا ينقسم الاسم الى مذكر ومؤنث فالمذكر كرجل وكتاب وكرسي والمؤنث نوعان حقيقي وما دل على ذات حر عارف يعني ذات حر اه اللي هو الفرذ يعني ومنه الحديث في أشاط الساعة يستحل الحر الحر الحر والايه والحرير الحر يعني الفرذ يعني قال في النهاية الحر بالتخفيف الفرذ واصفوه يا شيخنا حر حن وجمعه أحراح ومنهم من يشدد الراء من الحر وليس بجيد فمش يعني فيه لغتان لغة التشديد ولغة التخفيف التخفيف هي الجيد يعني خلاص يا مولانا لا حر يعني في حري وفي حر يعني بتشديد الراء وتخفيصها بس لكن الإرحامة الصورة وحتى ذكرها الشيخ في الألفين لما قال ذات حري صح؟ مظبوط يا شيخنا كفاطمة وهند يعني عايز أقول لك يا شيخنا وأن في الحقيقي ما يلد أو يبيض هو قال ذات, ذات الفرج طيب والمجاز ما ليس كذلك انتبعي شيخنا كلمة أذن كلمة نار كلمة شمس ده اسم مؤنث مجازي اسم مؤنث إيه؟ مجازي. طب وازاي كيف عرفت ان المؤنث مجازي يعني ممكن كلمة نار قلنا يا نار كوني باردا يبقى القرآن اتى بها المخاطبه يبقى معناها دي ايه مؤنث مجازي والشمس تقول هذه شمس لا تقول هذا شمس تقول هذه شمس ايوه شمس الرحا ما يستدل به ما يستدل به على المؤنث المجازي يستدل على تانيثه بضمير المؤنث ها زي مثل يا شيخنا هذه الشمس رايتها طلعت او او الاشارتها ها مم. يعني شوف المثال ده يا شيخ فيه اشاره هذه الشمس طيب وضمير مؤنث رايتها طلعت مم. اللي هي تاء التانيث يعني ماشي يا شخنة؟ طيب او لحق تاء التانيس في الفعل وكل ده ممشن. ما هنا هذا هذه الشمس رايتها طلعت مم. صح شيخنا او ظهور التاء في تصغيره يعني اذن تقول ايه وزينا لان التصغير رد المحذوف الى اصله يعني طيب او ك من اسم عدده كثلاث ايه ابار ثلاث لنا مفادها ايه بئر ها صح مولانا طيب تقسيم المؤنث الى لفظ ومعنوي ولفظ ومعنوي. الى لفظ ومعنوي ولفظ ومعنوي طيب ينقسم المؤنث الى لفظي قال ما وضع لمذكر وفيه علامة, علامه التانيث ده سم... انتبه يا شيخ ده مؤنث لفظي لما يقول سامي واحد طلحه او معاويه او حمزة ده مؤنث لفظي يعني هو صاحبه مذكر لكن ده مؤنث لفظي وكلمه زكريا صح يا شيخنا المعنوي ما كان علم المؤنث وليس في علامه التانيث زي كلمه مريم وكلمه هند وكلمه زينب وكلمة سعاد وفي لفظ ومعنوي صح يا يعني كلمه مثلا فاطمه ده مؤنث لفظه ومعنوي طب سلمة مؤنث لفظه ومعنوي وكلمه عاشورا برضه مؤنث عاشورا مسمى به مؤنث انتبه يعني لو سمت بنت عاشورا ها يبقى مؤنث ومعنوي خلاص يا شيخنا ولو كون المذكر والاصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث فله علامتان بخلاف المؤنث ايه أيوة. سبحان الله لما كان المذكر أصلا والمؤنث فرعا يحتاج إلى علامة مميزة له إذ ما من شيء يذكر أو يؤنث إلا ويطلق عليه شيء مؤنث وشيء مذكر مثل التعريف والتنكين لما كان التنكين أصلا والتعريف فرعا يحتاج إلى علامة, إلى علامة التعريف صح يا شخنا؟ طبعا ده يا شخنا يعني يجعلنا نفكر كثير في الألقاب التي تقال من بعض إيه من يدرس هذا العلم يعني يقول لك الأستاذ الدكتور فاطمة صح يا شيخنا ما وقالوا في فرق بين المذكر والأي المذكر والأصل هو, هو الذي خلقكم من نفس واحدة آدم على ثم جعل منها زوجها فالمؤنث فرق فالفر يحتاج إلى علامة مميزة على الأصل صح يبقى المذكر اللي يحتاج إلى علامة المؤنث يحتاج إلى في إذا تحدثت عن الأخ عن الأنثى لازم تجيب لها إيه علامة مميزة واضح يا شيخنا على متى الأولى التى وتكون ساكنة في الفعل إذا قامت هندي دي هي. ومتحركة تقول هي تقوم يما تبدأ بالفعل مضارع يبتأت حتى تتحرك. لما تأتي بفعل ماضي يبتأ ساكنة إذا قالت امرأة العزيز وفي الاسم تكون إيه؟ صائمة وفاطمة صح تعمل تحركة صاطمة الوضع الواصل في وضع التاء في الاسم أصل وضع التاء في الاسم للفاق بين المذكر والمؤنث في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهما فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء كحائض وحائل وفارك وسيب ومرضع وعانس شوف, شوف يا مولانا كلام جميل وأنا باستقرب يا شيخنا لبعض من يدرس هذا العلم يكون أستاذ متخصص في اللغة العربية والنحو خصوصا ولا يعرف هذا الفرق واضح يا شيخنا يبقى أصل وضع التاء في الاسم للفرق بالمذكر والايه قال في الاوصاف المشتقه ايوه فلا تدخل في الوصف يعني مثلا انت استاذ واستازه دكتور ودكتوره مش في وصف مشترك بينهم لابد من وضع الايه يا سلام صح يا شيخنا يا سلام اما دخولها على الجامد المشتق المشترك معناه معناه بينهما فسمعي كر كرجل ورجل وإنسان وإنسانة وفتن وفتاة لحظ إنسان دا جامد يا شيخنا صح؟ يبدأ دخول التاء يبدأ سماعي أقول رجل ورجله طب رجله للمرأة المتشبهة بالرجال يعني واخد بالك يا شيخنا وإنسان وإنسانة وفتن وفتاة مظبوط يا شيخنا دا سماع يعني يستخنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ فلا تدخل فيها كلمة فعول بمعنى فاعل أو يعني ما شاء الله كده إيه يستطد مثلا الوقت خلاص يعني إذن يا شيخنا يقول لك ما هو الأستاذ داي يطلق على الذكر طب هو حتى ذكر إلى ألفاظ الخمسة التي يعني تبقى مشتركة بين إيه رجل امرؤ اول شيخ فعول بمعنى فاعل لما اقول رجل صبور بمعنى صابر اذا صح يا يبى يبقى فعول دي محوله عن ايه يا شيخنا يبقى هي صبور بمعنى صابر يعني. يبقى بمعنى فاعل يبى فعول بمعنى ايه فاعل اقول هذا رجل صبور ومراته ايه صبور صح يا شيخنا ادا المستثنى شخنا. وما كانت امك ايه بغيه اصبح بغويا بغوي على وزن فعول يعني اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وادغمت في الياء وبعد ان قلبت الضمه كسره فهي معاديه يا شيخنا وما كانت أمك ايه يا شيخنا مش احنا كنا على على وزن فعول بمعنى يعني صابور ها بمعنى ايه صابر دي صفة اشترك ثالث والنساء النساء اقول هذا رجل صبور وامرات صبور طيب كلمة فعول بمعنى فاعل وما كانت امك بغية اصلها شفت عدباء بغو ين بغو ين اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهم به في السكون فتقلى بالواو ياء وتضغن في الياء صح طائم يا ابن زي سيد أصلاها سي ويد اهي شوفوا سي سي ويد اجتمعت الياء والواو وسبقت عدمها بالسكون فهم؟ مش مشكلة تتقدم الواو أو تتقدم الياء المهم تجتمع الواو والياء والاولى لازم تكون سكنة صح؟ أهي الواو سكنة وهنا الياء سكنة فما الذي يحدث؟ تقلب الواو ياء وتضغن في الياء فصار السيد بس هنا الشخصنا لاحظ ان في ضمة هنا والياء يناسبها الكسر فتنقلب اضم الى ايه فقصب وما كانت امكي باغية فهم؟ يعني هنزيل على ايه يعني سيد من سادة يسود سيد اجتمعت الياء والواو وسبقت حدامه بالسكون فتقلب الواو وتضغم في الياء هنزل يا شيخنا شيء ثاني ان الضمه الموجودة دي هتنقسم الى ايه كسرة لمناسبة الياء وما كانت امك ايه الحمد لله فهمت طيب ثم قال يا شيخنا يعني انه قال رجل بغي وامرأه بغي ها وما كان ما هي ما هي بغي دي اصلها ايه الله اصل زي زغور يعني اللي بمعنى باغي ما هو بغيب معنى باغي صح يا شيخنا طيب وبعدين وما قيل من انه لو كان على وزن زنت فاعون لا بقوا كان هو مذود باننه شاذ على كل يعني مش دي قصتنا واما قولهم امرأة ملولة فالتاء فيها للمبالغه ملول قصدك ملول بمعنى ايه مهملول على وزي فعول ها فقال التاء فيها المبالغه اذ يقال ايضا رجل ايه ملولة عارف ايه معنى المبالغه يا شيخ يا شيخ يا ابن الشليل مال يا ايوه لا انا عايز اوضح لحضرتك حاجة لما يقول فلان علامة طب ليه خالفوا القياس ووضع التاء للمذكر وحذف التاء من المؤنث لقصد قصده اللي هو كثرت المبالغه يا شيخ لما يقول رجل علامة يعني كثير العلم فلما قالوا ملولة طب ما ملول على وزن فعول بمعنى فاعل واخد بالك فلما ثبت قال ده ابتداء يا شيخنا دي يلا كمل يا منى وبعدين فأما عدوه تشاهر اه كلمه ايه عدوه فشال وسوقوا الحمل على صديقه ف صح يا شيخنا وإذا كان فاعول بمعنى مفعول لحقته التاء شوف يا مولانا فاعول بمعنى ايه ده ده فرق دقيق يعني بعدين فاعول بمعنى فاعل هو ده اللي يساوي فيه الذكر والانثى لكن لو كان فاعول بمعنى مفعول لحقته التاء ده مول جمل الركوب بمعنى مركوب يبقى هنا يا لحقته ايه ناقه مركوبه مركوبه ها معنى صح يا وناقة ايه ركوبة بمعنى ايه مركوبة ثانيها فعيل بمعنى ايه شخصنا مفعول فعيل بمعنى ايه ايوه انتبع منصوفه انتبع ايه رجل جريح يبقى جريح صفة لمن ذي وامراه وامرأة جريح يبقى لتبع ايه يعني اتى بعد منصوفه فان كان بمعنى فاعل او لم يتبع منصوفه لعقته تقول امرأة رحيمة كامرات امرأة شخنة رحيمة. رحيمة صح؟ ورايت ايه قتيلة مضبوطة يا شخنة؟ طيب اولا امرأة رحيمة ما اهتبعت الموصوفه بس ان بمعنى راحمة ماذا كده طيب ورايت قتيله ما فيش موصوف قبلها يبا انتبع انتبع إن كانت بمعنى فاعل لأقول مرأت رحيمة طب هذه صفة تبعت الموصوف لكن بمعنى رحمة فاهم يا شخنة؟ ورأيت قتيلة فأقولت رأيت امرأة قتيلة أي والله يفعل الثالث هو مفعل كمهذار مفعل أقول إيه يعني إيه من مهذار أقول هذا رجل مهذار ومرات المهذار مفعيل زي معطير صح هذا رجل معطير ومرات إيه معطير وشذ مسكينه شذا يا شيخنا ما مسكين زي مفعيل بس ورد شذوذا فيها تاء يا شيخ خامس ومفعل زي مغشم بس كمان وقد سومي حسب سومه على القياس اي نعم وكلمه مفعل ما قدت في التقليل يا مولان ومفعل زي المغشم المقصود بالمقسم الشجاع الذي يركب رأسه ولا شيء عن مراده اللي بيسموه شيخنا ايه اي ورشيم يعني خلاص احنا خلص الوقت لو في تكمله الدرس تصبر بسرعه بداي ولا لا معناه نقول الاغراض زي التاء <تصفيق> والله اعلى واعلى